117. واتأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد 118. زعم الذين كفروا أن لن قل بلا ورب لتبعث نثملت نبأ نبي ما عملت وذلك على الله يسير فأملوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا